واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض فاحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق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 ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات مِنَ الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَسِبُوا أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَللتُجَزَا كُلُّ نَ السّم بِمَا كَسَبَت وَهُمْ لَا يُغمُ أَفَرَأَْتَ مَن التَّخَذَ إلَهُ وَهُو وَأَضَلهُ اللَّهُ عَى عِلمِ وَخَتَمَ عَى سَمِْهِ وَقَلبِه وَجَعَلَ علىى بَصَرِهِ غِشَوَ فَمَي يَهدِيهِ مِنْ بَعْدِ الل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 هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْكُنْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِيرٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ